شلون علمك العنيه خوما بالقوه هي شوكتنا وترديني ويا غيبتك طالت هو يا طالت، هو طالت عليا. شلون علمك الحنية خو ما بالقوة هي، شوقتنا قتنا وتردي ليه؟ هو طالت عليا، هو طالت عليا. نعم انت قاطع بيها قولهم مها خطيه ما إلك يا حبيبي هو يا طالت طالت. حالي حالي حالي احس بحالي الغالي انا بعدك عدم حالي حالي حالي حالي حالي لحالي لحالي احس بحالي الغالي انا بعدك عدم حالي حالي حالي حالي چنت روحك انت فيي ما تنام اللي علي ديه يعني ترضى لي الاذيه هواي دبيتك طاله take تذكر مرة بين لينو يا عشره طاقت الحب يا حسره ويا غيبتك طالت اي هوا يا غيبه اللي طلعت قلبي نار لا وكيلك قلت كم يوم صار لك يا يوم واجي لك صار ما ادري ايش قد اخيلك ويا غيبتك طالت حالي حالي ويا غايبك طاله حالي حالي حالي حالي حس بحالي الخالي أنا بعدك عدم حالي حالي حالي حالي حالي حالي حسب حالي الخالي انا بعدك عدم حالي حالي حالي حالي شو راح دور وراح اروح ما يبضل قلبي نوح ويغيبتك ما قد سمع عذرك وعيوني تضل في دوار روح القلبك رجع ويا غيبتك طالت ويا غيبتك طالت حالي حالي حالي حالي حس بحالي الغالي انا بعدك عدم حالي حالي حالي حالي حالي حالي حالي حالي حس بحالي الغالي انا بعدك عدم حالي حالي حالي حالي tru kięce bije, ma nam le Ja nieco